بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيهم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأَوْلَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ